ل س م الله ق ر آ ن ا ل أكبر ا ل ح م د لله رب ا ل ع ا ل م ي ن ارحمنا ل ل ر ح ي مالك م يوم الدين إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين اتبعوه في س ا ع ة العصر أ و س و ع ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ا ت ب و ا ا للعلوم ك و و ن ا ع الاسلاميه ص د ق ي ن مَا ا ك أ ل ل د 私たちのように私たちのために私たのたに私に م و س و ي ن النابلسي و من للعلوم ص ا ل ا س ن ا ل ل ه you、mm -hmm. 「おもろ手」 صرف الله قلوبا ب أ ن ه م ط و م لا يفقهون عزيز ع ل ه د ا ع ن ك ه دعويه غ ي ك م ب ا ل م ؤ م و ن ا ج ا ل ر ح ي م قل <سؤال> حسبي الله لا اله <تسؤال> الا <سؤال> هو عليه توكلت ّ